بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرام فتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى خراط العزيز الحميد الله الذي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَاذِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَقُولُونَ عَنْ تَبْيِينِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَادًا أُولَٰئِكَ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 اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال المثال قومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم سوء العذاب يسومونكم سن العذاب ويذبحون ابلاءكم ويستحيون من إن عذابي لشديد وإذ تأدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كفرتم إن عذابي لشديد وقال نوسى تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد مِن والذين من بعدهم لا يعلمون فواههم وقالوا وقالوا إن كثرنا مما أَلَمَّا هَنَأْتُونَا بِقَوْلٍ قَالِمٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا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 دُنْ نَسِيمِ مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُمْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ صَاغَ مَقَامًا وَصَاغَ عَمَدًا وَاسْتَفْتَحُوا وَعَظَّ كُلُّ جَبَلٍ عَنِ هَنَّمَ وَيُسْقَى مِمَّا ءِ صَدِيدًا يَتَجَنَّعُونَهُ وَلا يَنك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 شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرجوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أن وأنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أتفعنا أم صبرنا ما حق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من فلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أن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 ربهم تحيتهم فينا سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كنبة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء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 ما دار الباب جهنما يصلونها وبث الخراب وجعلوا لله أنذاذ اللي يضل عن سبيله قلت متعمف إن مصيركم إلى النار قل عبادي أنه ولا يمسروه من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم إلا بيعارفه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأَنْجَيْنَاكُمْ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 Köszönöm. رب إنّنا أضلنا كثيراً من الناس فما تبعني فإنّه مني ومن عصاني ومن عصاني فإنّك غفور رحيم ربنا إن المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أسرة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي الْكِبَرِ سَمْعًا ومن دريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولله أبصار مفطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر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 أدرمين يوم إذ في الأصقاع ترابلهم من قطعان وتوسأ وجوههم النار ليجد الله كل نفس ما كتبت. إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ خَتَامًا